قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أ فلا أ م مكر ن و ا ا ل ل ه ف يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمه ة ربه الا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الضاغطون ل ل ل ه ع ل وسلم وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أ ك ب ر الكبائر ا ل إ ش ر ا ك بالله و ا ل أ م ن من مكر الله والقنوط من ر ح م ة الله و ا ل ي أ س من روح الله رواه عبد الرزاق بسم رب الأنبياء نبينا والسلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والمرسلين الله والصلاة لله وعلى آله محمد وعلى أجمعين وصحبه شرف هذا الباب عقده المؤلف ليبين على أ ن ه ينبغي للمسلم أ ن يكون دائما بين الرجاء والخوف يرجو عز الله عز وجل ا ل م غ ف ر ة إ ذ ا ارتكب ذنبا اي يخاف من ذنوبه ولا ي ي س من ر ح م ة الله عز وجل وهذه ا ل آ ي ة الكريمه ة ق ب ل ا قوله تعالى ب ا ر ك و ت أ ف أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أ و أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا ضحا وهم يلعبون ثم قال أ ف أ م ن مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون ن هذه الآيات ي ت ب على أ ن أ ه ل القرى الذين أ ن ع م الله عليهم ب ا ل ص ح ة وبالمال وبالرزق وبكل ما يحتاجون إ ل ي ه في هذه الدنيا ف إ ذ ا بقوا مع هذه ا ل ن ع م ة على عصيان الله عز وجل لا ي ط ي ع و ن ه ولا يخلصون له ا ل ع ب ا د ة ثم يرتكبون تلك المعاصي والله عز وجل لا ينعم عليهم فهذا ا ش ت د ر ا ج أ ي إ ذ ا راى المسلم نفسه أ ن ه يرتكب المعاصي يرتكب الجرائم لا يطيع الله عز وجل ثم الله عز وجل ينعم عليه بالمال وبالولد و ب ا ل ص ح ة ولا يتصور أ ن هذا م ح ب ة له و إ ن م ا هذا مكر به ل أ ن الله عز وجل يستدرج هؤلاء ب أ ع م ا ل ه م ل أ ن ه م لا يرجعون إ ل ى الله عز وجل ولا يستغفرونه ولا يسجدون تلك ا ل ن ع م ة إ ل ي ه و إ ن م ا ينسون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 يقول هؤلاء الذين الله خلقهم ورزقهم و أ ر س ل لهم الرسل و أ ن ز ل عليهم الكتب و أ ن ع م عليهم بهذه النعم يبقون على هذه ا ل ح ا ل ة التي هم عليها في الليل والنهار في الليل نوم وفي النهار لعب أ ف أ م ن و ا أ ن الله عز وجل سيجازيهم على هذه ا ل أ ع م ا ل ولهذا قال أ ف أ م ن و ا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والمكر الله عز وجل لا يصح به و إ ن م ا يكون في المقابل مكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومثله الخداع ي خ ا د ع ع ن الله وخادعه و الاستهزاء الله عز وجل بين يستهزئون والله يستهزئ بهم إ ذ ن في هذه ا ل أ ع م ا ل التي يعملها هؤلاء الله عز وجل يقابلهم بمثل عملهم وهو أ ق و ى منهم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ماذا صنع قريش حينما عزموا على اخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من م ك ة هم عزموا على قتله أ و على حبسه أ و على نفيه والله عز وجل أ خ ب ر عن ذلك العمل وذاك المجتمع الذي اجتمعوا فيه من أ ج ل أ ن يسطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ن يعملوا به وذلك مكر منهم حينما اجتمعوا وعقدوا في ناديهم ماذا يصنعون بمحمد الذي حسب دعواهم وحسب ذكرهم أ ن ه ف ر ق كلمتهم ل أ ن ه إ ذ ا اسلم الشخص ودخل في دين الله ترك ع ب ا د ة ا ل أ و ث ا ن وصار الخلاف بينه وبين أ س ر ت ه ويدعوهم إ ل ى ا ل ج ن ة وهم يدعونه إ ل ى النهر هم فسروا هذا ب أ ن ه تفريق ل ل ك ل م ة فعملوا ذلك المؤتمر و إ ذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اجتمعوا في ذلك المجتمع وفكروا ماذا يصنعان برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءهم الشيطان ودخل عليهم في ذلك المجتمع والشيطان يتصور يتمثل ب أ ي ص و ر ة من ا ل ص و ر ل أ ن الله عز وجل أ ق د ر الجن على ذلك فتمثل لهم في لهم الشيخ صورة شيخ كبير السن وكبار السن عندهم ا ل ت ج ر ب ة وهكذا الشباب يرجعون إ ل ى الشيبان حتى ي أ خ ذ و ن منهم ا ل ت ج ر ب ة ل أ ن ه م جربوا ا ل ح ي ا ة قبلهم فلما اجتمعوا في ذاك المكان فكان بعضهم قال نخرجه يعني نطرده من م ك ة فقال ذاك الشيخ هذا ليس ب ر أ ي ي والشيطان ق ا لان ه ذ ليس ل برأي أ الرجل هذا لسانه ومعاملاته و أ خ ل ا ق ه إ ذ ا خرج ب ر سيجتمعون عليه الناس و س ي أ ت ي إ ل ي ك م م ر ة أ خ ر ى ويصنع بكم ما يصنع فهذا ليس ب ر أ ي قال ا ل آ خ ر ممكن نسجنه كما في نص ا ل آ ي ة ويثبتوك و ك يعني ي ن س ج فقال هذا ايضا ما هو ر أ ي ل أ ن أ ص ح ا ب ه ل إ ي م ا ن ه م بدعوته سيدخلون إ ل ى السجن هذا و سيخرجونه منكم فقال أ ب و جهل وهو فرعون هذه ا ل أ م ة كما قال ر س و ل عليه الصلاه والسلام ا ل ر أ ي عندي أ ن ن أ خ ذ من كل ق ب ي ل ة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما ثم يجتمعون فيضربه ض ر ب ة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا تستطيع بنو هاشم ل ان ي ي س ت ط ع و أن يحاربوا الناس جميعا قال ذاك الشيخ هذا هو الراي أ ي ل ل ص و هو ا هذا ا ر أ الصحيح الله عز وجل بين هم يمكرون برسول ه صلى الله عليه وسلم ليعملوا به مثل هذه ا ل أ ع م ا ل والله عز وجل ي ب ك ر بهم فهو أ ق و ى منهم وهو خير الماكرين فمكر بهم فسافر رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ ذ ن له الله عز وجل في ا ل ه ج ر ة ل أ ن قبل ذلك لم يؤذن له في ا ل ه ج ر ة ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعمل عملا إ ل ا ب إ ذ ن ربه فكان أ ص ح ا ب ه يهاجرون من ت ع د ي ب الكفار وتنكيلهم بهم ا ل ه ج ر ة ا ل أ و ل ى إ ل ى ا ل ح ب ش ة و ا ل ه ج ر ة ا ل ث ا ن ي ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة وكان أ ب و بكر رضي الله عنه دائما يقول لرسول ه صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ب ة يعني إ ذ ا جاءت ا ل ه ج ر ة وجاء الاذن الله أ ن ا اكون معك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نخبر لا بد من الاذن من الله عز وجل فحينما وصل ا ل أ م ر إ ل ى هذا الحد أي اجتمع الكفار و أ ر ا د و ا أ ن يعملوا برسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل و أ خ ر ه القتل عملوا هذا العمل بالفعل وجمعوا اولئك الفتيان الشباب و أ ع ط ا ه م تلك السيوف الصارمه وحرسوا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إ ذ ا خرج ينفذون فيه تلك ا ل خ ط ة و ذلك المكر الذي ا ت م ع و ا عليه قبلها قد جاء إ ل ى أ ب ي بكر رضي الله عنه في ا ل ظ ه ي ر ة في وقت ما كان, يأتي لرسول ما كان ياتي لابي بكر رضي الله عنه أ ي ر س و ل صلى الله عليه و سلم كان يزور أ ب ا ب ك لكن ما كان ي أ ت ي ه في هذا الوقت ما ي أ ت ي ه في ا ل ظ ه ي ر ة في حر الشمس فلما جاءه ل ا ذ ن من الله عز وجل ب أ ن يهاجر جاء إ ل ى أ ب ي بكر في ذاك الوقت ولما راه أ ب و بكر رضي الله عنه عرف على أ ن الرسول لا ياتي في هذا الوقت إ ل ا ل أ م ر مهم فلما جاء إ ل ى أ ب ي بكر أ خ ب ر ه ب أ ن الله عز وجل أ ذ ن له في ه ج ر ة فقال ا ل ص ح ب ة فقال نعم فاستعد له ب ر ا ح ل ة فذكر كما تعرفون السفر على الرواحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ق ي م ة يعني بقيمتها بثمنها وصار الاتفاق على ذلك ورجع ر س و ل عليه الصلاه والسلام ونام في بيته وفي هذه ا ل ل ي ل ة اجتمع أ و ل ئ ك الفتيه وجاءوا وقفوا على الباب يحرسون متى يطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يضربوه بسيوفهم و إ ذ ا قتلوه جميعا اشتركوا في دمه فبنو هاشم لا يستطيعون يحاربون الناس جميعا ويرضون بالديه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه تنام على فراشي حتى تعيد ا ل أ م ا ن ا ت إ ل ى أ ه ل ه ا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعى ا ل أ م ي ن يسمى ا ل أ م ي ن قبل أ ن يوحى إ ل ي ه ولهذا حينما اختلف قريش في وضع الحجر ا ل أ س و د حينما بنوا ا ل ك ع ب ة وصلوا إ ل ى هذا المكان الذي شاهدتم فيه الحجر ا ل أ س و د فاختلفوا من يضع الحجر ا ل أ س و د في هذا المكان وقريش كانت تفخر بالبيت هو فخرها فلما اختلفوا حدث بينهم, بينهم ما حدث سيصلون إ ل ى حد القتال ل أ ن ا ل أ م ر هذا عندهم ليس بهين كون واحد من ق ب ي ل ة ي أ خ ذ الحجر ويرفعه خلصي كله الشرف على الجميع حينما اختلفوا آ خ ر ا ل أ م ر اتفقوا على أ ن يحكموا اول داخل عليهم في البيت أ و ل داخل يدخل بالمسجد إ ل ى ا ل ك ع ب ة هو الذي يحكم بينه م في هذه ا ل ق ض ي ة وهيا الله عز وجل أ ن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا ا ل أ م ي ن يعني كلهم سلموا لحكمه فجاء عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحل ا ل ق ض ي ة كيف حل تلك المشكله فلم ضعوا ثوبا في ا ل أ ر ض افرشوه لما وضعوا الثوب أ خ ذ الحجر ووضعه في الثوب وقال كل ج م ا ع ة يمسك بطرف بهذا الثوب بحيث أ ن ه م يشتركون كلهم في رفعه فلما أ خ ذ و ا بهذه ا ل ص و ر ة لما وصل إ ل ى المكان المحاذي أ خ ذ ه الرسول ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م بيده ووضعه في مكانه إ ذ ا رسول وسلم الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالامين من كان عنده مال ثمين يخاف عليه يودعه عنده لانه اذا اوداه عند غيره ربما يخون الامانه فكان هو الامين فودائعهم عنده ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يعيد تلك الامانه إ ل ى اهلها ولكنه في وقت حرج لا بد ان يخرج في هذا الوقت والله قد اذل له والكفار يتربصون به يمكرون به كما قال الله عز وجل ع ل ي بن ابي طالب نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسجى ببورته وهذه من مناقب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ل أ ن ه نام في هذا المكان الذي يتهدده أ و ل ئ ك الفتيان يتهددون من ينام على هذا السرير بالقتل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقوا ح ر س على الباب ظ ن ن منهم على أ ن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول خرج من عندهم والله جعل بينه م وبينه سدا لم يروه و أ خ ذ ت ر ا ب وجعله على رؤوسهم حث ا ت ر ا ب على رؤوسهم و م ش ى وراح ا ل أ ب ي بكر وراحوا إ ل ى الغار وهم يحرسون ينتظرون متى يخرج الرسول حتى يعمل ذلك العمل وينفذ تلك ا ل م ؤ ا م ر ة في شخص بعيد هناك يشاهد ولكن م ا ه و ع ا ر ف ن س ا ل ق ض ي ة ف س أ ل ه م يعني قرب ا ل ف ج ر ج الفجر ء ا يطلع وهم ما ي ا ع ل و ن ينتظرون ماذا تريدون ق ا ل و غير مهمه ح م د ا ي ق و رسول الله لنا لا ترون برساله ت ف ق ا ل م محمد د خ ر ج و ا ا ل تراب على روسكم ؤ فهم مكروا هذا المكر و الله عز و جل مكر بهم ثم أ ح ب ط مكرهم و إ ذ يمكر و بك الذين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و يخرجوك و يمكرون الله والله خير الماكرين فهم أ ج م ع و ا على قتله فالله عز و جل مكر بهم و لم يستطيعوا ان يعملوا من ذلك شيئا و ذهب ر س و ل الله صلى الله عليه و سلم إ ل ى الغار هو و ابو بكر رضي الله عنه ثم تمت ا ل ه ج ر ة شاهد معنا في ق ض ي ة المكر فالمكر يثبت في كتاب الله و ي ص ف بها ل ل ه عز وجل في ا ل م ق ا ب ل ة ما نسمي الله عز وجل ماكر هذا لا يجوز ولا نسميه خادع هذا لا يجوز ولا نسميه مستهزئ هذا لا يجوز ولكن في ا ل م ق ا ب ل ة هذه ا ل م ق ا ب ل ة فيها الوصف لله عز وجل ب أ ن ه ا ل أ ق و ى وهو ا ل أ ق د ر وهم لا يستطيعون على ق د ر ة الله عز وجل فالله عز وجل غالبهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهنا الله يقول هؤلاء العصاه الذين يعيشون على المعاصي يخالفون أ م ر الله عز وجل ي أ ك ل و ن ن ع م ة يعيشون في كنفك يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم بكل شيء وهم على معاصيهم يرتكبونها في الليل والنهار في الليل نائمون وفي النهار يلعبون ويتركون ما أ م ر الله عز وجل به ولا يطيعون رسله فيقول هل هؤلاء آ م ن و ا ب ك ر الله هل ي ا م ن و ن أ ن الله عز وجل لا يعاقبهم على عملهم هذا هو يخلق ويرزق وينعم ثم هم يعبدون الشيطان يعصون الله ي س ت ك ب و ن هذه المعاصي الله عز وجل بين على أ ن هذا من المعاصي أ و من الكبائر التي قد يعاقب الله عز وجل عليها من شاء من عباده ممن ارتكب ذلك العمل وربك لا يظلم أ ح د ا اذن المكر هذا من الكبائر التي ينبغي للمسلم أ ن يتجنبها و إ ذ ا أ ن ع م الله عليك ب ا ل ع ا ف ي ة وبالولد وبالمال ولم ي ح د ث ك شيء في هذه الدنيا ما فيه إ ل ا نعم فقط ف أ ن ت إ ن شكرت هذه النعم وحمدت الله عليها واطعت الله عليها فالله عز وجل يكرمك في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ينعم عليك في هذه الدنيا وكذلك يمن عليك بجنته ونعيم ولكن إ ذ ا استمريت على معاصيه فلا يامن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون ل أ ن الله عز وجل في ل ح ظ ة من اللحظات وهو الذي إ ذ ا أ خ ذ الظالم لم يفلته وكما في ق ص ة فرعون الذي بقى وطغى وعمل ما عمل الله عز وجل أخذه أخذ في آخر لحظة لأنه حينما كان الأعمال الغرور وجل لحظة لأنه يعمل تلك الأعمال ووصل به الغرور إلى أن يقول الأعلى أخذه به أنه هو ربهم عز أخذ أن آخر في ويقول لهم ما علمت لكم من إ ل ه غيري إ ل ى هذا الحد وموسى عليه السلام صابر وهكذا ا ل أ ن ب ي ا ء يصبرون نوح عليه السلام مكث يدعو قومه أ ل ف س ن ة إ ل الا خمسين عاما أ ف سنة إ ل خمسين عاما وهو يدعوهم ولم يؤمن به الفترة الطويلة إلا الذين ركبوا والله وجل به هذه معه يؤمن في الذين في السفيرة من تلك الأمم. والله عز من الأمم الفترة إلا تلك أ غ ر ك ه م أ م ه ل ه م هذه ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة وهذا ا ب ت ل ا وامتحان فيجب على المسلم ولاسيما طلاب العلم الدعاه إ ل ى الله الذين يبين و ن للناس الحق أ ن يصبروا ولا ي أ س من ر ح م ة الله ولا يقول ا ل إ ن س ا ن أ ن ا عملت وعملت, وعملت, وعملت ولم ع م ت و ل يستجب لي ا ل إ ن س ا ن له أ س و ة في ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام وكذلك فرعون كما قلنا عمل ك ل ك ا ل أ ع م ا ل كلها والله عز وجل يمهله و إ ذ ا اخذ الظالم كما قال الله عز وجل لم يفلته وفي آ خ ر ل ح ظ ة جاء به الغرور إ ل ى أ ن ي س ت أ ص ل موسى ومن معه وحينما ذهب موسى بقومه وقد أ م ر ه الله عز وجل بالخروج وخرج هاربا هو ومن معه لكن أ م ا م ه م البحر الاحمر ب ح ر ل أ وخلفهم فرعون ومن معه الاعداء خلفهم والبحر أ م ا م ه م أ ي ن يذهبون ولهذا قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون ل أ ن ما في طريق حتى يواصلون البحر أ م ا م ه م خلاص ما في إ ل ا الماء ا ل آ ن غرق وعدو ا خلفهم هم ليست عندهم ق د ر ة موسى عليه السلام قال كلا ما يدركون يعني ما يحيطون بنا ف ي ا ل آ ي ة فلما ت ر ى الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى إ ن ا لمدركون أ ي أ ن ه م س ي ق ي ط و ن بنا ليس معنى أ ن ه م يرون و ا ل إ د ر ا ك ليس المعنى او ي ي ق ص د به الرؤيا الاحاطه وموسى عليه السلام قال كلا ما قال أ ن ه م لا يرون ل أ ن ه م يرونهم فلما ت ر ى الجمعان هذا جمع هذا جمع كل من يرى الثاني وانما قالوا سيدركون ويخيطون بنا ويقتلونه فقال موسى كلا ان معي ربي سيهدين ربي معي سيهديني إ ل ى الطريق التي فيها النجاح ف أ و ح ى اليه ان يضرب البحر ع ص ى وهذا بحر احمر كيف ع ص ى يفلق البحر كما قال موسى إن معي ربي、سيهديني.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 ع ا د ة إ ذ ا جاءت السيول ولو انقطعت لو مر ا ل إ ن س ا ن قد ي أ ت ي ه الماء والأشياء التي تجتمع ويصعب ا ل أ ش ا التي ء تجتمع ي و عليها ان يمر ولكن في نفس ا ل ل ح ظ ة الماء راح و ا ل أ ر ض صارت ي يا ب س ي ا ب س مروا عليها فلما انتهى قوم موسى آ خ ر و ا ح د دخل البحر ثم م ش و ا وجاء فرعون ومن مع ه وقد تردد في الدخول كما جاء في بعض ا ل أ خ ب ا ر ولكن آ خ ر ا ل أ م ر يعني دخل وثبعه قوم آ خ ر واحد من قوم موسى خرج من البحر واخر واحد من قوم فرعون دخل البحر كل ه م في البحر ا ل أ و ل و ا ل أ خ ي ر الله عز وجل أ م ر البحر أ ن يعود كما كان ف أ غ ر ق ه م جميعا و أ خ ذ ه م هذا ا ل أ خ ذ اخذ العزيز المقتدر وهنا قال فرعون م امنت ذ ا قال قال آ أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الذي آ م ن ت به بنو اسرائيل و أ ن ا من المسلمين يعني هذه الفترة الطويلة كلها الذي كان يدعوه كان هذه كلها الفترة ويقول له قل لا إ ل ه إ ل ا الله و ت ر ك هذه ا ل آ ل ه ة و ت ر ك هذه ا ل أ ص ن ا م بلغ به ا ل أ م ر الى ان يقول ما علمت لكم من إ ل ه غيري و ا ل آ ن سلم وقال أ ن ا ا ل آ ن مؤمن و أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا ما د ع إ ل ي ه هارون موسى عليه السلام الله قال له آ ل ا ن ا وقد عصيت ا ل آ ن يعني ف ا ل آ ن ما في ت و ب ة ا ل آ ن في هذه ا ل ل ح ظ ة ا ل ت و ب ة أ غ ل ق بابها الشاهد معنا من هذا على أ ن المسلم في هذه الدنيا باب ا ل ت و ب ة مفتوح له يعني ما ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن من القصص هو للاعتبار ما هو قصص هكذا نقراه وما نلقي لهذا بال نستفيد من هذه القصص أ و ل ا هذه ع ا ق ب ة الظالمين ع ل ي ك ان تحذر من الظلم إ ذ ا كنت قويا لا تتسلط على الضعفاء ففيه من هو أ ق و ى منك ففرعون تسلط على بني إ س ر ا ئ ي ل يقتل أ ب ن ا ئ ه م ويستحيي نساءهم هذه الفترة الطويلة والله عز وجل لمكره به ربها موسى في بيته. حكمة الله وقدرة الله عز وجل. هو دائماً يذبح الأطفال ل أ ن المنجمون قالوا له أ ن ه سيظهر واحد وسيبذل ملكك على يديه أ ص ح ا ب التنجيم و ا ل ح د ث والكلام الذي يقولونه فقال لن يستطيعوا سنذبح ابناءهم و ن س ت ح ي نساءهم فعنده لجنه م ش ك ل ة يعني يمر على هؤلاء من وجده الطفل ا ذ ك ر ذبحه والبنت يتركونها وهذا من أ ش د العذاب ل ه ؤ ل ا ء الذين استعبدهم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 ولكن و ج ب ان ي ك و ا هذا الطفل الجميل ا ل ص غ ي ر في هذا الصندوق ر ج و ان أ ي ذ ب ح و ن ه فشفعت زوجة ف ر ع و ن و ه ي التي ب ق ا ل ل ه ل ه ا ق ص ر ا في ا ل ج ن ة وهي مع ف ر ع و و ن ق ا ل ت ا ت ر ك و ه ل ع ل ه يكون و ل د ل ن ا و ن س ت ف ي د م ن ه وآخر الشفعاء أ م ر لكن أ ر ا د و ا لهم مرضعه فلم يقبل س د ي ا م ر أ ه فصاروا في م ش ك ل ة بيموت الطفل هذا من يرضعه الله عز وجل قال ف ر د ن ا ه إ ل ى أ م ه أ م ه موسى و ا ل أ م م ع ر و ف ة طبيعتها وحنانها على ولدها أ م ر ت ابنتها أ ن تذهب وتتتبع آ ث ا ر ه و أ خ ب ا ر ه فذهبت وبصرت من بعيد ما تريد تشعرهم ب أ ن ه أ خ و ه ا لو علموا ذلك يذبحونه ما في تردد وكلما ه و ج ا ء له ب م ر ض ع ة لم يرضى أ ن يقبل فديها فقالت هذه البنت أ ل ا أ د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون بعض الشيء ولكن آخر الأمر هي اخبرت ل ولكن ش ي ء آ ر الأمر أ هي خ ب أ ن ه ا تريد منهم أ ي من فرعون يقدم له هذا المعروف حتى يستفيدون منه ويعطيهم النفقه ويستفيدون الحقيقة التي يريدونها لأنهم له خدمة. الله فرد قال فرضدناه عينها ولا لأنهم له أزجل إلى إلى تحسن وأصبحت يقدمون كي خدمة تقر ترضعه فرجع أمه أمه وفرعون مدها ب ا ل أ م و ا ل ويغدق عليها ل أ ن ه ذ ا الولد هي تربه الشاهد أ ن ه ربي في بيته والله عز وجل جعل يعني مصيره هذا على يده لا نستطل في هذا حتى يفوت علينا الدرس ولكن العبره من هذا أ ن يعتبر كل مسلم ب أ ن الظالم هذا مصيره ولا يظن ا ل إ ن س ا ن أ ن ه إ ذ ا تكبر وتجبر وظلم الناس سيفلت من عذاب الله ل أ ن ه إ م ا أ ن ينتقم منه في الدنيا و إ م ا سيعذب في ا ل آ خ ر ة وكثيرا الجباب الجبابره ؤ ل ا ء الله عز وجل يريهم في الدنيا مكره ويريهم عذابه وهذه التجارب م و ج و د ة في هذه الدنيا حتى في وقتنا الحاضر ان الظالم هذا مصيره فنحن نعتبر بهذه ا ل ق ص ة و أ م ث ا ل ه ا في ا ل ق ر آ ن في صبر ا ل أ ن ب ي ا ء في دعوتهم واعتداء الناس عليهم والتنكيل بهم ثم ا ل آ خ ر تكون ل ع ا ق ب ة لهم ا ل ع ا ق ب ة النجاه يكون لهم فينبغي للمسلم إ ذ ا اثرت بيده ا ل س ل ط ة بيده ق و ة فلا ظلم الناس ل أ ن الله عز وجل سينتقم منه ا ل أ م ر الثاني في هذه ا ل ق ص ة أ ي ض ا أ ن كل مسلم في هذه الدنيا يرتكب المعاصي وهذه ط ب ي ع ة البشر ولكن باب ا ل ت و ب ة مفتوح باب التوبة مفتوح. مهما ف ت و ح م ارتكب ا ل إ ن س ا ن من معاصي وتاب إ ل ى الله ت و ب ة نصوحا فالله عز وجل يتوب عليه ولكن في ل ح ظ ة من اللحظات هذه ا ل ت و ب ة لا تقبل ح ي ن م ا تطلع الشمس من مغربها وهذا في اخر الزمان إ ذ ا طلعت الشمس من المغرب هي ا ل آ ن تطلع من المشرق ورسول الله صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر الناس الذين حضروا وسمعوا منه والذين جاءوا بعده وجدوا في سنته مثلنا نحن ا ل آ ن وجدنا في سنته على أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ خ ب ر ب أ ن ه س ي أ ت ي يوم من ا ل أ ي ا م وهذه الشمس التي تطلع كل يوم المشرك ستطلع من المغرب والانبياء في دعوتهم قالوا للناس أ ن بعد هذه ا ل ح ي ا ة موت وبعد هذا الموت حساب من أ ط ا ع الله الله عز وجل عز يثيبه ويدخله ا ل ج ن ة ومن عصى ففيه نار س ي ع ا ق بتلك النار من آ م ن و أ ط ا ع الرسل دخل الجنة الرسل من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن عصى وكذب وقال ما قاله ا ل أ ن ب ي ا ء ليس بصحيح فحينما تطلع الشمس من مغربها يقول هؤلاء والله لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أ خ ب ر أ ن هذه الشمس تطلع من المغرب فعند ذلك يؤمنون وهذا الوقت لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آ م ن ت من قبل إذن اذا طلعت الشمس من مغربها فلا أ ح د يقبل منه ا ل إ س ل ا م ولا ا ل إ ي م ا ن ل أ ن ه كذب بالغيب كذب بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان لما شاهد ذلك صدق إ ذ ن تصديقه ا ل آ ن لا ينفعه الحالة قد تكون هذه ب ع ي د ة عنها يمكن ما ندركها وهي آ ت ي ة ستطلع الشمس من مغربها ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة كلنا نشترك فيها الله عز وجل أ خ ب ر أ ن ا ل ت و ب ة هي تكون قبل الغرغره قبل الموت قبل م ش ا ه د ة الموت وليست ا ل ت و ب ة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموت ن ه م كفار ففرعون قال تبت ا ل آ ن فرعون لما شاهد الموت في جاءت ا ل أ م و ا ج من كل مكان وشاهد ج م ا ع ة كلهم غ ر ق و ا قال آ م ن ت أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا الذي آ م ن ت به بنو إ س ر ا ئ ي ل و أ ن ا من المسلمين الله قاله ا ل آ ن وقد عصيت ا ل آ ن ما في توبه ة كذلك كل واحد إذا واحد منا ح ض ر الموت وقال التوبة مقبولة تبتو أنت فسحة هذه غير إذن أنت في إذن في عمرك أن تتوب قبل ه ذ ان الوقت أ تتوب قبل هذا الوقت لماذا ل أ ن ك تتوب و أ ن ت تطمع في ا ل ح ي ا ة يعني معافى لكن هنا ما في طمع لما تقول خلاص تب توب خلاص الان ل أ ن ه يعرف أ ن ه لن يقوم م ن ت ر ا ش ه ذ ا إ ل ا ل ل م ق ب ر ة إ ذ ا في هذا الوقت ا ل ت و ب ة لا تقبل فعلى المسلم أ ن يتوب من جميع ذنوبه قبل هذا الوقت أ ي قبل أ ن ت أ ت ي ا ل غ ر غ ر ة ف إ ذ ا صارت ا ل ح ش ر ة يوم في الموت ا ل آ ن يقول تمتو م ا ف يوجد قبول هذه ا ل ت و ب ة وحتى ب ق ي ة العمل أ ا التي يقوم بها في هذا الوقت لا تنفذ يعني في هذه ا ل ح ا ل ة قد يكون بعض الناس إ م ا لجهله و إ م ا لظلمه وكذا يمكن ماله يصيب لشخص معين ويترك جميع ا ل و ر ث ة منهم من يطلق زوجته حتى لا ت أ خ ذ ميراثها مع أ ب ن ا ئ ه هذا ما يقبل لو طلغ ا ل إ ن س ا ن زوجته في هذه ا ل ح ا ل ة لا تقلق بل ت أ خ ذ حقها مما خلفه كما فرضه الله عز وجل لها إ ذ ن أ ع م ا ل ا ل إ ن س ا ن في هذه ا ل ح ا ل ة غير م ق ب و ل ة لا ت و ب ة ولا غيرها من التصرفات فالمسلم يستفيد حينما ت ق ر أ في كتاب الله و ت ق ر أ قصص ا ل أ ن ب ي ا ء و صراعهم مع أ م م ه م تنذر العاقبة لمن العاقبة ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ا ل ع ا ق ب ة للصابرين فيستفيد ا ل إ ن س ا ن من هذا أ ن ه لا ي ي س من ر ح م ة الله كما في هذه ا ل آ ي ا ت وكما في هذه ا ل أ ح ا د ي ث التي أ و ر د ه ا المؤلف في هذا الباب فالآية الثانية ومن يكنط من رحمة ربه إلا الضالون يعني رحمة الله عز وجل لا يكنط منها إلا الضال من هو الضال الذي وجل يكنط يعني يكنط يحتديه رحمة رحمة ومن من هو من ربه عز الضال الهائم الذي لا يعرف أ ي ن ي ت ج ي لا يعرف ماذا يصنع فهو هائم في هذه الدنيا فهذا الضال هو الذي يغضب من ر ح م ة ربه و أ م ا المؤمن فلا يغضب من ر ح م ة الله وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله و بالله اعظم ل بالله ش ر ك أ ذنب عصي الله عز وجل به ل أ ن الله هو الذي أ و ج د ك هو الذي خلقك هو الذي رزقك هو الذي يحييك هو الذي يميتك فكيف هو يخلقك وتعبد معه غيره تعبد معه مخلوق مثلك إ م ا تعبد شجر و إ م ا تعبد حجر و إ م ا تعبد فنم اما تعبد وثن إ م ا تعبد قبر فالله عز وجل جعل هذا الذنب أ ن ه لا يغفر لصاحبه ل أ ن ه ارتكب جريمه ما في أ ك ب ر منها كيف الله يخلقك و أ ن ت رح تعبد غيره و ا ل ع ب ا د ة ليست الصلاه وحدها ا ل ع ب ا د ة هي الدعاء وهي الخوف وهي التوكل ا ل أ ب و ا ب التي مرت قبل هذا كل هذه من أ ن و انواع ع العبادة هذه كلها هذه م أ ن ا ل ع ب ا د ة فلا يجوز ل إ ن س ا ن أ ن يخاف في قلبه وهو خوف الأول ما سمي خوف السر كما مضى السر الباب في أ ن يخاف في قلبه من صاحب القبر الذي عنده السدنه و ي س ت ق ب ل ن الناس و ي أ خ ذ و ن نذورهم ويذبحون لهذا الولي من دون الله عز وجل ويدعونه و يستغيثون به ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن ينكر عليهم شخص ويقول ه م هذا العمل لا يجوز يلسوا يخوفونه ويخوفونك بالذين من دونه يقول أ ن ت إ ذ ا عملت كذا هذا الولي يتسلط عليك يمرضك أ و يميتك أ و يتسلط على أ و ل ا د ك فيمرضهم أ و على مالك ف ي ذ ه ب ه ويخوفونك بالذين من دونه ه يخوفونهم لأن هؤلاء إذا أنكرتم على هؤلاء هذا العمل فهؤلاء الذين يقولون يعملون عليكم في ستسلطون فإذا حاف لأن أنكرتم الإنسان العمل على لا إذا ق ب من هذا ا ل ت خ و ي ب أنه سيسير له ما يسير من هذا الولي فهذا هو الشرك بالله وهذا الشرك الاكبر فالخوف لا يكون إ ل ا من الله عز وجل هو القادر هو المتصرف هو الذي إ ذ ا أ ر د ت شيئا يقول له ك ن ه يكون و أ م ا هذا ميت مسكين وفي ح ا ج ة إ ل ى دعائنا ولهذا قلنا لكم في ق ض ي ة ا ل ز ي ا ر ة يعني ز ي ا ر ة القبور مشروعه ك ث ي ر من الناس يتوهمون أ ن بعض الناس يمنعون وهذا غلط وهذا خ ط أ بل ا ل ز ي ا ر ة مشروعه ز ي ا ر ة المقابر مشروعه لكن فيه شيء منها ممنوع ما هو المشروع أ ن تسلم على أ ه ل القبور سواء كانوا أ و ل ي ا ء أ و أ ن ب ي ا ء أ و لاسعادين ي هؤلاء تسلم عليهم وتدعو عليهم لهم تسلم عليهم وتدعو لهم ل ن في حاجه ل ى دعائك وقد انقاطعت أ ع م ا ل ه م و أ ن ت مازلت في ف س ح ة في هذه الدنيا يمكنك أ ن تعمل ثم تتذكر بهم ا ل آ خ ر ة كما قال ر س و ل الله صلى الله عليه وسلم قال القبور العاقر خوفا عليهم أن يعودوا في الشرك من دون الله يستغيثوا بها يطلبوا منها شفاء المريض الغائد جاب الولد عليهم للمرأة التي لا كنت نأيتكم عن يعني أن من دون إن تنجب زيرة في يدرهم رد و أ ن ا سمعت ب أ ذ ن هذه من ا م ر أ ة في بعض البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة في مسجد فيه قبر تطلب منه الولد أ ن ا سمعت وكثير منكم يعرف هذا أ ن ت م ا ل آ ن كثير يحركون رؤوسهم من الحجاج ل أ ن ه م يعرفون مثل هذا ف هذا شرك بالله عز وجل ما في أ ح د يستطيع أ ن ي أ ت ي لك بولد الانسان اذا ت ز و ج و أ ر ا د الله له ذلك الولد فسينجب و إ ن لم ي ر د فالله أ خ ب ر ب أ ن ه يجعل من يشاء عقيما يجعل ي من ش اذن ء عقيما إ هذا الميت لا ق د ر ة عنده حتى يعطيك الولد أي ا ل ق د ر ة ا ل م و ج و د ة عنده هذا قد مات و أ ص ب ح م ر ت ه ن بعمله و ليس له إ ل ا ما قدم للاعمال و د ع ا ء ك الصالح له ودعاء ولده لان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ذ ا مات ابن آ د م إ ن ق ط ع عمله إ ل ا من ث ل ا ث ومنها أ و ل د صالح يدعو له إ ذ ن نحن نزور ا ل ز ي ا ر ة ا ل م ش ر و ع ة وهو السلام على ا ل م و ت ثم الدعاء لهم نستفيد من الدعاء أ ن الله عز وجل يثيبنا على ذلك ل أ ن هذا عمل صالح الله ياجرك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن ثم هم يستفيدون من هذا الدعاء و أ ن ت تستفيد أ م ر ا آ خ ر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إ ن ه ا تذكركم ا ل آ خ ر ة أ ي تذكرنا ب أ ن ن ا سنموت مثلما مات إخواننا وأباؤنا ويراننا الذين كنا نحن وإياهم في وقت من سوا مع بعض كلهم ما لهذا المكان إذن أنا في يوم من الأمس أأتي لهذا المكان لما الذين العقات لهذا لهذا إخواننا وآباؤنا وييراننا كنا سوا توجأوا أنا وقت أأتي ترجع تستفيد إذن نحن بعض في في و أ ن ك تتذكر ا ل آ خ ر و أ ن ك ستموت فتعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة و تتجنب ا ل أ ع م ا ل ا ل س ي ئ ة إ ذ اذا إ ذهبنا لصاحب القبر و دعوناهم من دون الله و ا س ت غ ت ن ا به هذا شرك بالله و الذين أ ب ا ح و ا للناس و قالوهم ا ل هذا ت و س ل بالصالحين الله عز و جل سيحاسبهم على ذلك العمل ل أ ن التوسل ما هو أ ن ك ت أ ت ي لصاحب القبر وتقول يا فلان أ غ ث ن ي يا فلان المدد يا فلان اشفعلي هذا هو الشرك بعيني و هذا ليس ا م توسل و التوسل بارك الله فيكم هو طلب الدعاء من الرجل الحي الرجل الحي تطلب منه أ ن يدعو الله لك في ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا نزل بالناس شيء قحط أ و غيره ج ا ء و ا ي ا ر س و ل عليه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م وطلبوا منه أ ن يدعو لهم الله وهم يمنون على دعائه حينما دخل الرجل و ر س و ل يخطب في هذا المسجد وقال يا رسول هلكت الأموال العيال الله لنا هلكت ا ل أ م و ا ل وجاعه العيال من ق ل ة ا ل أ م ط ا ر حينما يكون القحط سيبس الدنيا لا في لا زراعة وفي ل ا مراعي للمواشي تهلك. فقال هلكت الأموال فقال وجاعة العيال فادعوا الله تهلك هلكت نفس ا ر الشريفتين ف وفي ف ع ودع عز يديه الله وجل ن ا ل ل ح ظ ة نزل المطر لم يخرج من المسجد إ ل ا والامطار ن ا ز ل ة استجاب الله د ع ا ء بعض ا ل أ خ و ة يقول أ ن ا دعوت ولم ي س ت ج ب ل ي ورسول ا ل عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد قال وعلمنا على أ ن ا ل إ ن س ا ن لا ي ي س من الدعاء لا يياس من ر ح م ة الله كما جاء في هذا الحديث بل يستمر في دعائه ل أ ن الدعاء هذا مستجاب إ م ا أ ن يعطيك حاجتك التي تطلبها والله عز وجل لا تنفذ خزائنه و إ م ا يدفع عنك شرا أ ك ث ر مما أ ن ت تريده و إ م ا أ ن يحتفظ لك بذلك ليوم ا ل آ خ ر ة في وقت أ ن ت أ ح و ج إ ل ي ه فالمسلم يستمر في الدعاء و لا يقول أ ن ا دعوت و دعوت و لم يستجب لي ا ل أ ن ب ي ا ء مكثوا السنين ا ل ط و ي ل ة و هم أ ن ب ي ا ء يعني نوح يمكث ي أ ل ف س ن ة الى خمسين عاما يدعو ربه للنصر على、حقه. نبي و يصبر هذا الصبر الطويل ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا دعا الله لا يقول أ ن ا دعوت و دعوت و خلاص ل ا ا س ت ج ب الله لي أ ن ا أ ت ر ك الدعاء بل يستمر التوسل هو طلب الدعاء من الرجل الصالح و ا ل ص ح ا ب ة فاستروا لنا ه ا ب ا و ا ل أ م ة جميعا يقولون على المسلمين أ ن يتبعوا منهج السلف ل أ ن منهج السلف هو المنهج طلب ابن عمر رضي الله عنه الخليفه الراشد أ ن يستسقي لهم فاستسقى لهم وبعد أ ن انتهى من خطبته قال كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي في حال حياته مثل هذه ا ل ق ص ة ح ي ن م ا دخل ذلك الرجل ودعا ه وطلب أ منه أ ن يدعو الله و ا ل آ ن نستسقي ب ع م رسول الله قم يا عباس فادعو الله لنا قم يا عباس فادعو الله لنا ف ق ا م ا ل عباس ف د ع ا ف أ ر خ ت السماء مثل الجبال كما جاء في ا ل ق ص ة ونزلت ا ل أ م ط ا ر إ ذ ن لماذا عمر بن الخطاب و ا ل ص ح ا ب ة كلهم متوافرون طلبوا م ن العباس أ ن يدعو لهم ولم يطلبوا برسوله ا ل ل صلى الله عليه وسلم ورسول الله أ ف ض ل من العباس ومن غيره أ ف ض ل من الناس جميعا لماذا عملوا هذا ل أ ن ه م يعلمون على أ ن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجهه فهؤلاء الذين يقولون للناس وهذا كثير من علماء السوء يقولون مثل هذا القول يحللون لهؤلاء المساكين الذين عندهم هذه العواطف يقولون هذا توسل ب ا ل ص ا ل ح ي ن يعني اذهب لذلك القبر ويذبح له او تدعوه من دون الله وتطلب منه ان يشفع لك وتطلب منه ان يشفي مريضك يقول و ن هذا توسل هذا ا ل شرك بالله عز وجل المشركون يعرفون هذا حينما د ع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا ولا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله فلا يدعى ل ا الله ولا يرجى الا الله ولا, ولا يستقاط الا به هم يعرفون هذا ماذا قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب إ ذ ا عندهم تلك ا ل أ ص ن ا م آ ل ه ة ولهذا قالوا ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ا أ ي نتوسط بهم إ ل ى الله عز وجل حتى يعطينا ما نريد فالمشركون يعرفون هذا ولهذا صار القتال بينهم حتى أ ن ا ل أ ب يقتل ابنه والابن يقتل اباه هل هذا يكون على مجرد ك ل م ة لا معنى لها لو كان لهم أ ن يقولوا لا إ ل ه إ ل ا الله ثم يذهب و الى إ اللات و ا ل ع ز ة و إ ل ى ا ل أ ص ن ا م ويتحاكم و الى غير الله ويعمل و ا كل شيء ما كان بينهم خلاف لكن الرسول قال لهم لا الله هو ا ل إ ل ه الواحد والله عز وجل قال في كتابه لا إ ل ه إ ل ا هو فاعبده وتوكل عليه إ ذ ن هذا العمل الذي يعمله كثير من الناس هذا هو الشرك بالله عز وجل وليس التوسل هذا العمل شرك التوسل كما سمعتم هذا معناه الرجل الصالح إ ذ ا توسلت في رجل صلاحا و أ ر د ت منه أ ن يدعو الله لك فتطلب منه أ ن يدعو الله لك و أ ن ت تؤمن على دعائه أ م ا إ ذ ا كان غائبا فلا يجوز لك أ ن تناديه يعني ولو كان حيا لا يجوز لك أ ن تناديه و تطلب منه شيء لكن هو يساعدك وهذا من ا ل أ ش ي ا ء التي لبسوا بها في بعض الكتب و أ ن ا ق ر أ ت ه ا ي ق و ل أ ل ي س أ ن ك مثلا إ ذ ا جاءك عدو أ و سب أ و شيء تطلب من الشخص ه ذ ان أ يساعدك وينقذك إذن هذا ولي وله جاه عند الله نحن ن أ ت ي إ ل ي ه ونطلب منه ذلك العمل هذا من التدريس هذا ما احد سمى التوسل ولا حد سمى هذا ا ل شرك ولا شيء هذه م س ا ع د ة أ ن ت ا ل إ ن س ا ن تمشي ا ل آ ن وفيه عدو جهاجم عليك تطلب من أ ي واحد أ ن ينقذك بنفسه اما الميت مسكين خ ليس ا ص ل بيده شيء بل قد مات وانقطعت أ ع م ا ل ه وليس له إ ل ا الدعاء الصالح او ما خلفه من ع م ل في هذه الدنيا حتى يستفيد منه إ ذ ن هذا أ ي ه ا ا ل إ خ و ة لا تعتبره توسل بحيث ا ل إ ن س ا ن يذهب واذا جاء المولد شمر و أ خ ذ ل ل ذ ب ي ح ة وذهب إلى الى ب ذهب د و أو ي إ ل الحسين أ و ذهب إ ل ى اي ل ع دروس أ و ذهب إ ل ى أ ي ميت و ي أ ت ي يذبح له من دون الله ويطلب منه ما لا يطلب ا ل ل ه من الله هذا شرك بالله عز وجل والله عز وجل قال إ ن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ف أ ن ا أ ن ب ه إ خ و ا ن ي الزوار الحجاج أ ن يتنبهوا لمثل هذه المسائل ولا يظنون على أ ن ه ا من هذا الباب الذي يسمونه توسلا ف ل هذا هو الشرك بالله عز وجل فلا يجوز للمسلم أ ن يشرك بالله ل أ ن الله خلقك ورزقك وهو الذي ي م ي ت ك والذي يحييك وكما قال إ ب ر ا ه ي م واذا مرضت فهو, فهو يشفين فالله عز وجل هو وحده القادر على هذه ا ل أ ع م ا ل جميعا وهؤلاء ليس لهم شيء من ذلك إ ذ ا كان هناك رجل صالح نتبعه في أ ع م اعماله ل ه إذا ر رجلا ف ن أن هناك رجلا صالحا كان ا صالحا ح س ن يعلم الناس يبلي المساجد يتصدق نعمل ع الناس المساجد الرجل الصالح نعمل مثل م هذا ولهذا لك الرجل الذي قال يتمنى أ ن يكون عنده علم مثل فلان و ا ل آ خ ر يقول يتمنى أ ن عنده مال مثل مال فلان هذا لا يسمى حسد وهذا يسمى غ ب ط ة يعني لا يجوز للمسلم أ ن يحسد أ خ ا ه على هذه ا ل ن ع م ة ن ع م ة المال ن ع م ة ا ل ص ح ة ن ع م ة العلم لا يجد لك زوال النعمة يجد أن تتمنى زوال هذه عن هذا المسلم و إ ن م ا تطلب من الله عز وجل أ ن يعطيك مثل ما أ ع ط ا ه كما قال ذاك الرجل ليس له مثل فلان حتى يعلم الناس مثل ما علم ليس مال حتى يتصدق على الناس مثل ما إذن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود مثله فالله وجل الخزان لا يتصدق تمني يعطيك عنده عن عز أعطاه إذن كونك تتمنى أن تكون تصدق هو ما أما مثل ما حتى تنفذ وتتصدق وتعمل مثل ما يعمل يعني يقول لك ا س و ة وتعمل مثل عمله إ ذ ا كان الرجل يعمل مثل هذه ا ل أ ع م ا ل نحن نقتدي به و إ ذ ا مات ما نعكف على قبره مثلما عمل م ش ر ك و ن على اللات اللات وصل رجل كان يكرم الحجاج يلت لهم السويق ويكرمهم ويضيفهم فلما م ا تقال المشركون هذا رجل صالح ورجل طيب فعكفوا على قبره وعبدوه من دون الله ودعوه مع الله عز وجل إ ذ ن ليس هذا الابتداء بالصالحين الابتداء أ ن تعمل مثل أ ع م ا ل ه م فيجب على المسلم أ ن ي ح ذ ر على عقيدته ل أ ن ه هي ر أ س ماله في هذه ا ل ح ي ا ة ف إ ذ ا ذهبت خسر حياته كلها إ ن الله لا يغفر ن ش ر ك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولهذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر على الشرك بالله و ا ل ي أ س من روح الله و ا ل أ م ن من مكر الله هذه ا ل أ ش ي ا ء التي سبقت جميعا وهذه ليست الكبائر كلها الكبائر ك ث ي ر ة والكبائر كل عمل توعد عليه بنار أ و ب ل ع ن ة أ و بغضب يعني كل عمل ل الله عز و ج توعد صاحبه بالعذاب أ و باللعنه أ و بالغضب فهذا يسمى ك ب ي ر والكبائر ك ث ي ر ة الشرك بالله و ع ق و ق الوالدين والتولي و الزحف و ق ث ر المحصله ا ل غ ا ف ل ا ت والزنا وشرب الخمر والقتل ا هذه كلها كبائر فيجب على المسلم إ ذ ا وقع في شيء من ذلك ل أ ن المسلم ليس بمعصوم فعليه أ ن يتوب و أ م ا الصغائر فهذه تكفر بالصلوات يعني ا لكن ص غ ا ئ ر ل الكبائر لا بد من ا ل ت و ب ة والحديث الذي فيه على أ ن الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا الجنه ة ومن حج ولم يرفض ولم و م حج ل يرفض يفسق ريح كبير د ت أ م هذا ه في المعاصي التي هي بين العبد وبين ربه أ م ا إ ذ ا كانت فيه أ م و ر ا ر ت ك ب ه في حقوق ا ل آ خ ر ي ن يعني أ خ ذ ت مال إ ن س ا ن أ و سرقته أ و غششته وحجته ي ل أ ن ه حج خلاص هذا ما هذه ا ل أ م و ا ل للمخلوقين أ ن ت ظلمتهم فالله عز وجل يتوب عليك فيما هو له إ ذ ا زنيت أ و ارتكبت م ع ص ي ة من المعاصي شربت الخمر هذه المعاصي الله عز وجل يتوب عليك فيها لكن إ ذ ا أ خ ذ ت مال هذا أ و ضربت هذا أ و شتمت هذا هذه لا بد أ ن تتوب منها بمعنى أ ن ك تطلب من أ ص ح ا ب ه ا أ ن يعفو عنك في هذه الدنيا أ ن يسامحوك إ م ا تعطيهم المال الذي أ خ ذ ت ه منهم و إ ذ ا تكلمت في أ ع ر ا ض ه م تطلب منهم أ ن يسامحوك في ذلك و إ ل ا يوم ا ل ق ي ا م ة كما سبق الحديث تكون هناك المقاصه بين الناس بالحسنه والسيئات وعرفنا على أ ن يوم ا ل ق ي ا م ة ما في أ ح د يساعد أ ح د في هذه الدنيا ممكن تساعد بكل شيء حتى تقدم نفسك عن بعض الناس لكن يوم ا ل ق ي ا م ة ما يمكن يوم ي ف ر المرء من أ خ ي ه و أ م ه و أ ب ي ه وصاحبته وبنيه لكل امرئ ي منهم يومئذ شان يغنيه يوم ا ل ق ي ا م ة كل واحد يقول نفسي نفسي فيجب على المسلم وعده بهذه الدنيا إ ذ ا عنده مظالم أ ن يعيدها ل أ ص ح ا ب ه ا والحاج هو ت و ب ة و ا ل ت و ب ة لابد ان تكون ت و ب ة نصوحا بمعنى أ ن ه يعزم أ ن هذه المعاصي التي كان يرتكبها الا يعود إ ل ي ه ا م ر ة أ خ ر ى و أ ن يندم على ذلك العمل الذي كان يعمله و إ ذ ا كان هناك مظالم ل إ خ و ا ن ه المسلمين عليه أ ن يعيد لهم تلك الحقوق فهذا الحج إ ذ ا توفرت فيه ذ ه الشروط ل أ ن ا ل إ ن س ا ن جاء تائبا ل ل ه عز وجل هارب من ذنوبه فار إ ل ى الله ففر إ ل ى الله فعليه أ ن يعمل مثل هذا فالحج المبرور الذي فيه ا ل ز ا د حلال والراحل حلال و ا ل ن ي ة خالصه لله عز وجل هذا الذي عليه هذا الوعد من الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد من حج ولم ي ر ف ض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه الحج المبرور ليس له جزاء إ ل ا ا ل ج ن ة هذا كما وعد الله عز وجل وكما وعد ر س و ل ه صلى الله عليه وسلم لكن حقوق الناس لا بد من أ د ا ئ ه ا إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا إ م ا بالعفو منهم و إ م ا باخذ تلك ا ل أ م و ا ل منهم وهذه شروط ا ل ت و ب ة ثم أ ي ض ا ما دمنا نتوقع إ ن شاء الله أ ن حجنا قبل و أ ن ن ا سنرجع كيوم كي ولدتنا أ م ه ا ت ن ا فماذا نصنع إ ذ ا رجعنا هل نرجع لاعمالنا ا ل س ا ب ق ة نعمل مثلما كنا نعمل لا يجب عليك أ ن تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ل أ ن ك تبت من تلك ا ل أ ع م ا ل و أ ن ت أ م ض ي ت فيها من عمرك ستين س ن ة أ و سبعين س ن ة ثم جئت تائب الى الله عز وجل والله بمنه وكرمه وعفوه عفى عنك وذهبت تلك الذنوب جميعا حقوق نتاعتها إ ل ى أ ص ح ا ب ه ا لا ترجع م ر ة أ خ ر ى بل من ع ل ا م ة قبول هذه ا ل ع ب ا د ة أ ن ا ل إ ن س ا ن يرجع فيعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ويهرب كل ا ل أ ع م ا ل التي كان يعملها ويكون هناك من شرح الصدر حينما يقوم بهذه ا ل ط ا ع ة ب ا ل ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة ب ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن ب ا ل ص د ق ة بكف لسانه عن أ ع ر ا ض الناس و ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة من مشاكل المجتمعات والله عز وجل قد مثل كلامك في عرض أ خ ي ك ك أ ن ك تاكل أ ك ل لحمه من ي أيها الذين يجتلبوا آمنوا ث ي ر ا ا من ن إن بعض الظن إ بعض ث من ولا تجسسوا ولا بعضا يغتب أيحب بعضكم أحدكم أ ي أ ك لحمه ل أخيه ميتا ي فكاهمه ت شو هذا شوف ش ل ب الله عز وجل يعطينا هذا التوجيه ه ذ الرباني ا ت و ج ي ه ا ل حتى يكون المجتمع على ك ل م ة و ا ح د ة ل أ ن ا ل ن م ي م ة تفرق بين الناس و ا ل إ س ل ا م ما جاء إ ل ا ليجمع ك ل م ة المسلمين ويكون على منهج واحد على ط ر ي ق ة و ا ح د ة المؤمنون م ا المؤمنون إ خ و ة والمؤمن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا و أ ن ه إ ذ ا أ ص ا ب ه شيء ت أ ل م له شبهه رسول وسلم الله صلى الله عليه ب أ ن المؤمنين كالجسد الواحد جسد و اذا ح د إ اشتكى منه عضو ت د ا ع له سير الجسد بالسهر والعمه انظر ذ إذا هذه ه تقفله الأصبع الصغيرة للباب الأصبع ضرب تريد يدك جئت ثم أ ن ت في الليل جسمك كله يتنابض ما تنام يعني هذا ا ل أ س ب و ع حصلت لهذه له ه ا ل د ق ة من هذا الباب يعني الليل كله جسمك كله من ر أ س ك إ ل ى رجليك كل جسمك هكذا في الليل يتداعى ل لايش لهذا ا ل أ س ب و ع الصغير فالمؤمنون مثل الجسد الواحد المؤمنون جميعا في هذا العالم المسلمون جميعا في هذا العالم فيجب على المسلم أ ن يهتم بالمسلمين و أ ن يقدم ما يستطيع ه و هناك شيء ي س ت ط ي ع جميعا و هو الدعاء الدعاء للمسلمين أ ن ي ن ق د م الله عز و جل مما هم فيه و المسلمون كما نعلم ا ل آ ن النوازل و المصائب كلها و الكوارث ع ل ى العالم ا ل إ س ل ا م ي إ م ا في بينهم و سبق الحديث هذا أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب أ ن لا يجعل ب أ س ه م بينهم فلم يستجب لهذه ا ل د ع و ة ولكن استجاب له الا يسلط عليهم عدوا من سواه ف ي س ت أ ص ل ه م و إ ن م ا تبقى المشاكل بينهم وهي م و ج و د ة بين المسلمين ا ل آ ن وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري في كتاب الفتن في آ خ ر الزمان قال يتكرم الزمان ويقل العمل وينزل الجهل ويرفع العلم ويكثر الهرج قال ق القتل يرسلهم الهرج قال القتل. القتل, القتل فنحن ا ل آ ن نعيش اربعه وعشرين س ا ع ة ماذا تسمعون في هذه الدنيا وماذا ترون القتل مستمر يعني في خلال اربعه وعشرين س ا ع ة الليل والنهار القتل مستمر